الله الله أكبر سمع الله لمن حمد الله اكبر الله اكبر الله, الله, أكبر الله, الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا الله اكبر الله اكبر الله الله اكبر سمع الله لمن حمده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 الله أكبر سمع الله لمن حمد ربنا ولت الحمد الله সলাড়ি কুমার কুমাম